يا حي جزل فكر وشاره يا اللي يجزل بعينيه هات لي من الجزل افكار افكراي جديده وحاصره لاني توجد لزياره صوب ديار الجن يا جزل الفكر وشعره يا اللي يجزل المعاني هات لي من الجزل وافكار افكار جديده وحاسره علي ويفارق الهم مولية المجنة تدفقها امطارا خير ونسا يمهس حلية والسهل مخضرها جدا ati li min aljazla wa fikra fikra jadida wa hasriya la an wa as-sahla mukhdara ha shjara